انت بوك را جل سلاح عالاكت روحي انت وقت روحي انت موده بيتون لا لا لا لا لا على موقع معلاجانات دوت دون ارفع ايدك لفوق اصرخ وقول يا علىي أنا لسه ربي ربيشة عيش في الدنيا وحداني وكل في يسني عشت راضي باي حاجة حتى لو كانت بيك حتى لو كانت بيك نهاية العالم يولد أنت كل في الآخر يترد كله كل جاي من حيث العادة بس أنت ليش بعي بني آدم طب بس انا عند من الأول مش كل ربك أول بأول جم شف عباحه و ايد الشفره اتفاحه بجيب الوش و بغيب و اشرب كاسي اقلم تفكيري و احساسي و قلبي و قاسي و مبقیش معلش انا عشت طيب ده بحوني تعبت من كتر جنوني و اتحموني ردت خلاص يا بدل ما و تحتقوني لوجه الله روحي, روحي انت قلبه روحي الدوالك روحي, روحي انت المونة بسكوتا ضحكتك حدوتا, حدوتا سندريلا كيوتا يا ست البانات منظر العالم انت حبيبتي رحي مجيش على تبتي عايزك مبسوطة معيني على دلك لو يمسبني وبعيدتي موت آه موت آه آه على موك معرضك انت, انت, انت, انت بدول الدنيا عودك لونك حتى جنون ولا فكرت انا مره اخوك ورد الوردهش عمي بوش ناس عجد ما يتعشروش وعم الرجل ما يتقلعوش وقت الجد ما بيتلاقوش الشيخ خب بخر ما تشوفوش مخرفل على ناس جدعينه ساقوني يا اخويا المر ودي شايفين دلوقتي بقيت انا فين أن قوم في ثانيه ورايا جاي في ظهري عم لقيت زكاكين بيعملون الناس انا مين يسعى عيش وملح وخير طلعت على الضربات جوه اللي ضربه مني بيوقع مني والله يا صاحبي مش وقت النوم انا جوايا بومبيكوا <تصفيق> يا غلان يا مرحبا باللي جاي على السكة يا الشغناب في الطهر ديابه الكلام ده فن يا <تصفيق> من صغر سني وانا شايه فوق تتم في ممكن في وماشي فيها يا ناس بعافين لحد حملي ما منيمه ما الحال يا صاحبي مسيره ده وماشي الحال ويا متى الكلام على مجموشتر ده من عيال مجموشتر ده من عيال امتر ده من عيال ببعد جوابت لت دي اقفل باستر عبيب صاحبه لي عم يحكم الكون عطل ما نجود اخويا شاق ايسا مهر اناو عم وماشي مزموش باي شبك شايفك يا بابا معانا ممتاز وريو كانج الارب الرابعه الشغله معانا بالكازي غير الدردردي وعداتي حط كفته رز كمان ومدير الحديه الاولى ابو هاني كوتش الحدائق عم الشباب وي كانج الاحباب اوعى البك يجيبك تخف بطل المسلده حسن جوع افتح يا مسبح النص تعب الشد عبد ای روحي روحی انت